Uh, yeah, yeah. في ثارق بثبات وإن كان في ثارق لنت واسكور من في حبك ما تذكر تاريخ ان مات اسكر في حبك البقيد رب بعد قليل بالفاره وسوتتني حسل عظيم على سهل والسران يلبس اكل يلبس ما على السحاب والسهران يلبس اجليل راح يعيد دلك مكان مشغول بيه لا لا كسران سعد لا لا كسران سعد لا لا كسران قلم لا لا